Yeah. Faên اللَّهَ. و اي تو ورمات شو الله أهل البيت ويطهركم تطهير مهو <تصفيق> والقرن ما يتلى that's <laughs> it a mm -hmm. لا إله والخاشع. المتصدقين والمتصدقات. the أمر أن يكون له ملصيرة من أمير. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا <تصفيق> تَقُولُ لِلَّذِينَ Allahumma. لو جك ود تقله a oh. تقول للذي أنعم الله عليه وألعمت عليه أنسك عليك زوجك واتق الله <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> إِنَّ <أبت أبت أبت> عليك زوجك تخشى الناس والله أحق أن تخشى فلما قضى زيد منها ضطر زوجناك لكي لا يكون لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعي إِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْ أُنَّا وَضَعَ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولٌ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مفعولا لا كان النبي حرجتي ما فرط طق ولع في الذين قدوا من قبله Bell! Oh الذين يبلغون رسالة كَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا الَّذِي لَا كف <laughs> <laughs> کمید ریز أَتَّخَذُوا مِنْ الرِّجَالِ وَلَا ياكم من أول ما 10 كمان وابشر المؤمن وابشر ذو كل لا الله وكفي بالله الله العلي. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. هكذا إخوة الإيمان والإسلام كنا جالسين خاشعين من خشية الله لاستماع آيات الله البينات علينا فاضيلة القارئ الشيخ محمد الليسي القارئ بالمزاع والتلفزيون العربي والمقيم بالنخاس مركز الزازي شرقية تلتون 352 222 النخاس على احدث مكبرات السود وانارة العتلات ادارة البشمان بسفايد الوردان المنسب المعصرة. من داخل هذا الصراطق المقام اقامته مكان انقراشة المعصرة ودارة المعصر. اولاد المجزي بالمعصرة. <سفد> اذا بزنى بزنى بزنى <تصفح اللحر> يا عم الحاج حاج يا حاج يا حاج حاج حاج انا كده كده قادر قادر وانا ده ما تساعدش الناس وأذلت لربها وحفت يا أيها الإنسان إنك كاجح إلى ربك كذا <تصفيق> سملاقي سملاقي يا أيها الإنسان إنك كاذق للا بك كذا قفنا لك نعم نعم انا يدعي نعم سال ما أما أم من أوتي